فَلَمَّا أَمْسَكُوهُ نَظَرُوا إِلَى في وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا يَقُولُونَ يَا أَيُّهَا الْمُنَافِقُونَ إِنَّمَا ثم إلينا مِنْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ أَنْ تَكُونُوا مِسَاكِينَ مِنَ الْمَرْءِ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُقَاتِلُوا رضم رضم فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يُقَاتِلُونَ عيانه وكان آخره يصر الله من الصالحات أولئك من يقوله أن نغفر أجرهم كبير فلعل كثائق وما يحى إليك وطائق من صدر من يقول أي يقول لولاهم منذ عليك أنتم أوجاء معهم لك إنما أنذر ذي والله عليكم شيء موكيل أن يقول للقرام قل فأتوا بعشر سوئين من منذ عياتي وقلهم منذ لَا يَنطِقُ <تصفيق> طَائِرٌ وَلَا يا قوم من مولاتي واعبدوا الله ما لكم من شر واين يورد من الافضل فلنرمي فلا تجدين يتي من ان حق ربك الا ان ترى اننا الى قوم ومن اضطر منك ترى الله كذبا على هؤلاء الذين قصروا أن تصمد عليهم ما كانوا لا جرم أنهم في الأرض هم رقصون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخذوا إلى ربي هؤلاء إن أصحاب الجنة من هي خالدون متى البريق إن الأعمق والأصلم والبسيط والسميع هل يستوي؟ وَمَا نَرَاهُم عَلَيْنَا مِنْ نَقَمٍ وَلَكِنَّنَا نُجَازِيهِمْ قَالَ يَا أَبَاهَ هَاتِهِ قَوْلًا بَيِنَةً رَّبِّي وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ فَأَمَّا علي على علي الَّذِينَ عَلَيْكُمْ أَنُرْزُقَهُمْ مَرْوَانًا وَمُلْكًا عَظِيمًا وَأَمَّا نَحْنُ أَسْأَلُكُم عَلَيْنَا مَالًا إِلَّا ويا من ولا, اقول لكم عندي ولا, اعلم وَلَا أَقُولُ إِنِّي مُبْدِعٌ وَلَا أَقُولُ أفلا مُقْتَدِرٌ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مُعَالٍ وَلَا أَقُولُ ولا مُقُدِّرٌ وَلَا أَقُولُ إِنِّي وَلَا أَقُولُ إِنِّي مُذِلٌّ وَلَا أَقُولُ إِنِّي سَمِيعٌ وَلَا أَقُولُ إِنِّي بَصِيرٌ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مُعَلِّمٌ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مُعَلَّمٌ است و اون کنده اون نمی‌مانه گمانه‌می‌آم و می‌سخرب و می‌ن نمی‌آیند نستم يا ايها من, من امر الله إلا مرحم وحال يوم القيامه فكان من الاوربين وقيل يا اضلع منك ويا سماك اضلع من الظلم واقبل الامر سبحانه جل جلاله وقيل بعد يضل الطاغين ولانا فقال رب إن ينذر لا اؤمن بما تقولون نوحا ثمن صالح فلا ما لك من شرك ما ليس لي به علم وانك من الخاسرين ببینکم وما نحن بذلك آليتنا عن قول إلا ترات بعض قال الله واشهد انی برئ مما تشهدون فاندونی بكیدونی جمعا ثم عن الله بربي ورزقون ما من ربت إلا معافلت من أصليتها. ان ربي على سراط فإذن قولوا فقط أولا قدنا أنزلوا به إليكم ويستقلق ربي قونا ويقوم ولا نتقلونهم شيئا إن ربي على كل شيء حفير ولما أجاء آرنا نجينا هودهم والذين آمنوا معه بأرمة مننا ونجيناهم من عذاب بنيهم وتلك عادوا وانجحوا بآيات ربي وعصوا وسنه وانترعوا أمرهم لجباره ياك في هذه الدنيا نعده وما يوم القيامة. لا يرضون فينا الا ان تموتوا كفروا ربكم الا ان تموتوا كفروا ربكم الا موت لتموت ونفذ جاءت رسلنا ابراهيم واليوسف عليهم السلام وقال السلام من عند ربك يوم لا تصل جاء إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء من ربك وإنه يأتيه عذاب وإذ مردود ولما جاءت رسلنا نبقى نسيه به وراق به ذره وقال هذا يوم أشير إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قومنا هؤلاء ذنبهون أطرق لكم بذقوا أليس منكم رجل رشيد قالوا لما نعلم لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قالوا أنني فيكم شوة أو أعطي إلى ربنا شديد قالوا يعدوه إن رسل ربك لن يصنوا إليك فأصر بآلك بغطة من الذين ولا يتفر منكم أحد إلا مراتك إِنَّهُ مُصْرُّ وَفَاهَ أَصْرَبَهُمْ إِنَّ, إن مُرْدَهُ مُصْرُّهُ وَلَيْسُ صُرُّهُ تِقَيْرِ فَلَمَّا جَاءَ أَوْلَنَا جَعَلْنَا عَالِيَا سَابِنَا وَأَنْطَرْنَا وَأَنْطَرْنَا عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنْ سِجِلٍ مَنْظُورٍ مُصَوَّفَتَنَا عِنْدَ رَبِّكَ وَفَاهِيَ مِنَ الطَّال